إثنان استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها التلميز الثلج الدفتر الذئب الرمان الزيتون السرير الشمس الصندوق الطابط الطبيب الظرف الليمون النمر